على بقايا ليلي فيها هالشمع مل من الظلام للشمع ذاب ولا انتهى ليلي ولا حصلت نوم وشوشت شمعه وانثنت يمي وتمتمت بكلام رسمت فيها الدرب لا من بين الهموم رتبت ربك كتح المضام رتبت رب كتح المضام ميته على صدري ونام صحيت باقي هم صفحة انتظرني ميلادي. يوم وما بين حلمهم مقادتني مشاوير الغرام لطلال جرح وفلسفات شعرت ساقيها الغيوم حتى تنامت ذكرياتي في محطات الغرام على يقين يقول حل والحال حاله ما يدوم ما دام هذا الحال معاه ما دام معاه ولا الدوام والحظ مهما طاح بيه لازم يجي يوم بجمع شتاتي واستدر البوح من بيض الغمام واركز بقايا عزتي رايح على روس الرجوم ولوم عثرة الزمان اللي تحولني احطام ولا أنت يا شعر نرفي عشان ما يلحقلو لأنك أجمل شيء في لأنك أجمل شيء في عني ولك عندي مكان هيتنا فاستكنا يسيل صبحي في وداع الليل ويطيح اللثام عن وجهنا اكتب من تفاصيله له تباشر القدوم على بقايا ليل فيها الشمع مل من الضلام. للشمع ذاب بولا انتهى ليلي ولا حصلت نوم على بقايا ليل فيها الشمع من فيها الشمع من من الضلال للشمع ذا الشمع ذاب ولانتهى لولا حصلت نو للشمع ذاب ولانتهى لولا حصلت نو للشمع ذاب ولانتهى لولا حصلت